تظن أ و ي ف ع ل ب ه ا فاقرة ك ل ا إ ذ ا ب ل غ س ي ل ت ر ا ق ي و ق ي ل م ن ر ا ق وظن أنه ا ل ف ر ا ق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 ثم ذهب الى أ ه ل ه يتبطا اولى لك ف أ و ل ى ايحسب الانسان أ ن يترك سدى الم يك نطفه ممن من